يقول ما ر أ ي ك م فيمن يقول إ ن على العالم أ ن يعلم منهج الثلث الصالح دون التطرق إ ل ى ا ر ق الضاله و أ ص ح ا ب المناهج ا ل ض ا ل ة أ ل ا يدخل في م ق و ل ة عمر رضي الله عنه تنقض أن لأن دقيق عرى عروا عروا غير الرب الإسلام والجواب هذا الكلام غير دقيق. وليس بالصحيح وليس بل هو غلط هو على الرد م الإسلام خ ا ل ل ف في دين الرد على المخالف من من وأعظم من م الدين لأن أصول أول وعلا هو الله جل على ل ل هذا ا ا رد رد خ في ن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي وهو حاجهم دين على ل ل ا ا م خ ف من أعظم الاسلام ق ر ب ت يقول شيخ ل ا إ و هو من أ ع ظ م أ ن و ا ع الجهاد وهذا صحيح وقد يفوق جهاد ا ل أ ع د ا ء الخارجيين يعني أ ن يعني مجاهده العدو الداخل أ ع ظ م من مجاهده العدو الخارج ل أ ن العدو الخارج ب ي ن ة عداوته أ م ا العدو الداخل فهذا قد يخفى ومن أ ع ظ م العداوات أ ن ي ن ش أ في المسلمين من يدعوهم إ ل ى غير منهج السلف ل أ ن هذا كالبدع والشركيات والمناهج ا ل ض ا ل من ا ل م ن ح ر ف ة ك ا ل ر ا ف ض ة والخوارج ونحوها ف إ ن هذا لا شك انه الرد على هؤلاء من أ ع ظ م القربات خ ر ا ف ي ي ن الصوفيين اهل الطرق ونحو ذلك كل هؤلاء ر د عليهم من أ ف ض ل القربات و أ ع ظ م الطاعات وهو نوع من الجهاد لا بد منه قال جل وعلا فلا الكافرين تطع و المنافق فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ومجاهدتهم ب ا ل ق ر آ ن و بالعلم من أ ع ظ م أ ن و ا ع الجهاد أ م ا أ ن ي ت ر ك و ا و يسكت عنهم فمتى يعرف الحق إ ذ ا سكت العالم عن بيان الظلام الضالين فمتى يعرف الحق ل أ ن ن ا يجب علينا أ ن نرعى الدين الدين علينا أ ه م من ا ل أ ش خ ا ص ف إ ذ ا كان الرد على فلان ب ي ح م ي حين الدين ا ا ل ل م خ فهذا ولا مسدة ف ه يتعين الرد فالرد على المخالفين من اصول الاسلام ولا شك فقوله شك.